وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ ميثاقهم وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ஈசி மௌய مَرْيَمَ قن وليوا ليس انا صدقنا اصدقيم واعد لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يَا إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا زاورت الابصار وبلغت القلوب الحناجد واذ زارت الابصار و مِنَ الدُّرِّ وَتَظُنُّونَ بِاللَّغْيُونَ هُنَالِكَ بَثَّ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَلَا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ لا يَثْرِبَ لِأَخِيهِمْ آمِنُوا ۖ قَالُوا آمَنَّا ۖ قَالُوا فَاتَّبِعُوا مَنْ آمَنَ ۚ فَاتَّبَعُوا ۖ فَإِذَا انْسَلَخُوا مِنْهُمْ كَغُثَاءٍ مِنَ الْبَحْرِ ۚ قَطَعَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَهُ وَجَدَهُ مُصْفَرًّا وَلَٰكِنَّهُ لَيْسَ بِصَفْرَةٍ ۚ وَرَأَىٰهُ مُشْرِقًا ۚ فَأَصْبَحَ سَاطِعًا ۚ وَدَخَلَ الْبَشَرُ فِيهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ تأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يؤمن وَلَهُ دُخِيلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَا أَتَوْا وَالَّذِي كَانَ عَهْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُنَلُّهُ الْأَدَبَ أَرَأَكَ